أعوذ بالله من الشيطان الغجيب <تصفيق> إلهي الرحيم Wonder is Ve Allah Were well, uh... Ooh. Whoa. La alhumu Allah فنلوب الثاني وإثمان مهين يا Thank Lâ illâ men Altyazı nalong أَنَّمَا na na trip